الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فنالكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا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 فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّقُوا مِنْهُمْ وَلِيَغْوَلُوا وَلَا نَصِيرَا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ أو جاء وَمْ حَافِرَ الصّذُورهُم أي يقاتِلُوكُمْ أَوْ يُقاتِرُوا قَوْمَهُ وَلَوْ شَ اللههُ لَكَلنَّطَهُم عَلَْكمُم فَلَقاتَرُوكُمْ فَإِنِ سَجَلوكُم فَلَم يُقااتِواوكُمْ وَلْقَوِْلَْكُم السَّلَمَ فَمَا جعلى اللههُ لكمْ عَلَهٍ سَبِيلَ تَجِدُونَ نَارًا قَرِينًا يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُجُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكَ ق جالنا لك لَهم سُطونًا